اللوح المقرر حفظه قراءة محققة متأنية مع مراعاة كل احكام التجويد. شيء طبيعي طبعا كل احكام التجويد دي امر منتهي المهم المعلم يقرأ وحده وحده محدش بيردد وراءه كله منتبه لقراءة المعلم والمعلم يقرأ وحده الطريقة دي اكواني متعلقة بالناس اللي بتاعة تقرأ هذه الطريقة الخاصة بالذين يقرؤون تنفعش مع الاطفال الذين لا يقرؤون هذه خاصة بأطفال الذين يقرؤون فقط ماشي. المعلم يقرأ والطالب يتابع القراءة وكلما أدى المعلم على كلمة صعبة يكررها من حتى ينتهي من اللوثة المقرر فإذا انتهى منهم طالب من أتقن الطلاب قراءة أن يقرأ بعده ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يكون آخر الطلاب قراءة هو أضعفهم قراءة وبيعرف مرة يوم اثنين ثلاثة بيعرف طول من الذي يستطيع ان المعلم في قراءته فالمعلم يبدأ يقرأ الاول حتى ينتهي ثم يقرأ الذي بعده ثم الذي بعده ويكون الترتيب ازاي من الاتقن فالاقل اتقانا من الاتقن قراءة يعني فالاقل اتقانا كل واحد في الحلقة بيقرأ ماشي الى اخر طالب في الحلقة واكيد ان الاخير ده يكون ايه الأخير ده هيكون ايه؟ هيكون هو أضع الطلاب قراءة ليه؟ عشان يكون هو سمع عشر مرات دو قلنا مثلا إن الحلقة فيها عشرة هيكون سمع عشر مرات الآيات وسمع الناس أخطأت وسمع من الشيك ردها قعد عشر مرات سمع الآيات وهو رقم حد آشر هيكون سمع كتير ماشي؟ هيكون سمع كتير مش يطنع إن يكون واحد آه مثلا آه الشيخ قرأ يوم اللي جنب الشيخ يهد يهدم يجب ان يكون اللي الشيك عمله لا التدرج يكون ايه بالشكل اللي انا قدت ده يعني الحلقة ترتبها حتى ترتب الحلقة نفسه يا اخواني يكون بنفس الشكل ده اللي قاعد على يمين الشيك مين الاكثر واتقانا واللي على يسار الشيك مين الاقل واتقانا ماشي؟ طيب النقطة اللي بعد كده ما يراعى في هذه الطريقة طبعا لابد ان يوضح المدرس الحرافيات والمخارج تماما لابد للطالب ان يسمع المجموعة كلها شوف يا إخواني الطريقة جميلة حلوة مع كدهة. لكن ليس لها أي أثر وليس لها أي واقع وما ليس أي لو لو لم ينتبه كل طالب لقراءة دقيق الطلاب لم يظلم له لو لم ينتبه الطالب لسماء لو لم ينتبه الطلاب الطالب لقراءة الطلاب يبقى ما ليس أي نزمه الطريقة دي يبقى طريقة سيئة للغاية لا شرط هذه الطريقة حتى تؤتي ثمرتها وحتى يتقدم الطلاب في القراءة بشكل واضح جدا ان ينتبه الجميع لقراءة الجميع كل واحد قاعد ليستمع مش على بقى ما يجي دوره يدوره يقعد يكلم مع الجنبه والأمه يقعد ومش عارف ايه والكلام ده ما انفعت الكل منتبه وصوت الطالب الذي يقرأ مناسب حتى يسمع المجموعة كلها صوت الطالب الذي يقرأ مناسب حتى يسمع المجموعة كلها كلام ده منتهي يا اخواني طيب ترتيبه الحلقاتي على حسب التميز زي ما قلنا اللي على اليمين هو الأتقل واللي على سر هو الأقل وأقول ليه يا شيك كده ممكن يحصل للولد مش عارف إيه شوفوا صلى عن النبي قلت أنت مربي فإذا أردت أن تربي فعلم أولادك أن التميز لا يكون في جانب واحد فإذا تميز طالب عن طالب في التلاوة فإن طالب آخر يتميز عن على نفس هذا الطالب المتميز في التلاوة يتميز عنه في أمور أخرى كالأدلي أو السلوكي أو الأخلاقي أو التعاملي أو الشفظي أو غير ذلك من امور كثيرة لا حصر لها اذا فإذا ميزنا الآن في جانب فغدا نميز في جانب آخر إذا ميزنا الآن أو إذا صلطنا الضوء الضوء الآن على تميز معين فإن غدا سنصلط الضوء على تميز آخر حتى يفهم جميع الطلاب أن الأمر لا يقتصر على جانب دون آخر وفت الصورة طيب كلما تقدم الطالب في قراءته كلما قدمناه في الحلقة كلما تقدم الطالب في قراءته اللي هو فتقعد على يسارك كلما قدمته في حلقه خلي قاعد في النص اخليه يجي على اليمين شويه يعني يحس انه هو تقدم يحس انه هو ما شاء الله بقى مهتم بقى حريص بقى بقى بياخد باله ما شاء الله بقى احسن خلي بالكوا لان هو كده كده في اولاد على يمين الشكل لن يتزحزحه من عن يميني ليه ان كده كانوا متقنين مش هينزل اتقانهم لكن اللي عايز اقوله ايه بقى ان انا هقوم جايب الاولاد دول احيانا انهم هم اقل اتقانا واجيبهم من جنبي ليه؟ حتى أشجعهم طالما بيتقدم في القراءه طالما بيقوى في القراءه فانا أشجعه على ذلك تمام النقطه اللي بعد كده على المعلم الا يسمح لغيره برد الخطا الا في بعض الاحيان في بعض الاحيان ممكن المعلم يدي الفرصه دي والا في الأصل ان المعلم لا يسمح لغيره برد الخطا حتى لا تعكر العلاقة بين الطلاب دي الطريقة الجماعية طريقة جميلة جدا للكبار انا حابب ان الطالب يقرأ لوحده وحابب ان كل الطلاب يسمعوا قراءة بعض وحابب جدا جدا ان الطالب يعني يسمع التصحيح وكده صراحة طريقة جميلة مع الكبار طريقة الترديبية المشهورة اللي موجودة في الحضارات واللي موجودة في الكتاب ماشي؟ طيب هي ان يقرأ المعلم جزءا من الاية ان كانت تبيرا أو الآية كلها إن كانت صغيرة طبعا يقرأ قراءة محققة متأمية واضحة ثم يكرر خلفه الطلاب يحفظ الطالب المقطع ثم يضمه للمقطع ثم يضمه للمقطع ثم يضمه حتى يتم الآية ثم يأتي بآية مع آية الآية مع آية حتى ينتهي من المقرر كله تمام كده كل ترديد ترديد ترديد لنردد مقطع الآن ما نحفظه نجم المقطع اللي جنبه المقطع الأول للثاني، الثالث للثالث، أول مع التاني مع خلص خلص من الثانية مع التاني، التاني مع مع مع مع, مع وهكذا بنفس الشكل اللي عارفينه كل والمشهور الذي لا يخفى على أحد، تمام؟ حتى اذا انتهوا من اللوح كله ردده كله عدة مرات حتى يحفظ. طبعا مرات التكرار لا تقل عن لأنها طبعاً مستحيل التفل يحفظ من ثلاثة وتصل إلى عشرة تعدى العشرة وتقل على العشرة الفكر كلها في إيه؟ في مستوى الطلاب ماشيب؟ في قدرتهم على الاستيعاب لذي المفترض أن نحن لا نقومهم إلا أن يكونوا حفظين دوصل الطريقة ديت مع عشوراتها يعني فيها بعض الخلل الكثير فيها يعني فيها خلل يحدث آه عند المعلمة المعلمين والمعلمات المستبدمين لهذه الطريقة تعالوا بكم أنتظر ما يراعى حتى يظهر الأمر ما يراعى في هذه الطريقة أولا هذه الطريقة يا إخواني للصغار الذين لا يقرؤون ماشي. المعلم بيقرأ وهو واضع الآيات على الصبورة والطالب يتابع معه من خلال الصبورة ماذا يحدث؟ الطالب حين يقرأ أسف المعلم حين يقرأ أو حين يلقل نظر الطالب إلى شفتيه ثم إذا أراد الطالب أي يردد نظر الطالب حيث إشارة المعلم في السبورة أقول ثاني الطالب الطالب ينظر إلى شفتي المعلم حين يقرأ المعلم فإذا أراد الطالب أن يكرر ما يقوله المعلم فإنه ينظر إلى إشارة المعلم في السبورة معنى كده ان المعلم كاتب الآيات كلها على صدوره بالرسم العثماني وبنفس شكل المصحب بالضبط ثم هو يشير حيث هو يشير حيث هو مش حفظ الايات خلاص وقاعد لي ومددي ظهره لا ينفعش حبيبي انت تستخدمش الآيات يوفر للحذر انت تستخدم الايات يوفر للحذر لو سمحت هتكتب الآيات عشان تفضل تشاور عليها في ما انت بتحفظ إذا كنت تلقن فوجهك للطلاب والطلاب يشاهدونك أنت فإذا أراد الطالب أن يكرر نظر إلى حيث أشرت أن واضح طيب نطلب بعد كده على الأطفال ألا اعتدال في الصوت عند الترديد وعدم الصراخ بنلاقي معلمة مابتدئة إذا سمع صوتا معتدلا الطائف الطلاب اعلى اعلى طبعا اعلى اعلى ده دي معناها معلمة انا مش فهمة. الصواب في ذلك الاعتدال ليه لان الصراق يذهب ببعض الكلمات والاحفظ ويان الصراق يذهب بكثير من الطلاب ويبقى الاعلى صوتا فقط والظاهر ولان الصراخ يأتي بالصداع فتلاقي المعلم صدع والاولاد صدعه ولان الصراخ يتعب الطالب ويتعب المعلم فالطاقة اللي كان ممكن يستكلها ساعتين، للأسف شديد بعد نصف ساعة تعب تمام نطلب عند كده على المعلم أن يقرب الضعيف في صوته او كثيرا اللعب اللي بيع كثير او الضعيف في الصوت واللعيف يخليه قدامه قريب منه جدا يبقى الترتيب بيكون مختلف انا بقرب مني اللي صوته ضعيف مقرب مني اللي بتحرق كتير نقطة اللي بعد كده لابد من مراعاة نفس الطلاب في المقطع الذي يقرأه المعلم يعني ايه؟ يعني حضرتك لو سمعت مع معا ايو انا عرف ان نفسك ما شاء الله تبارك الله كبير لكن حضرتك بتقرأ على اطفال فنفس الطفل كل نفس حضرتك مجيش واحد يقرأ يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يلا يا أولاد قولوا كل الأولاد قالوا إيه قدير مش يعرفوا يجيبوها مش هيعرف يجيبوها إزاي يجيبوه, يجيبوه الآية كلها ازاي طيب نقطة بعد كده عن المعلم مراعاة الوقف الحسن والابتداء الحسن أثناء تقطيعه للايات لما يدي يوقف لا باس أن يقف على معنى غير مكتمل لكن لا يقف على معنى يؤدي إلى ضد المعنى وصلت السكرة ولا لا؟ لا يقف على معنى يؤدي إلى ضد المعنى لا إذا أراد أن يقف له أن يقف على معنى غير مكتمل كأن يقول تبارك الذي مشكلة المعنى غير مكتمل ولكن لم يؤدي الى معنى ضد المعنى صح كذا؟ طيب ايه كمان؟ ايه كمان؟ يجوز له ان يقف على الكلمة بالحركة يجوز له ان يقف على الكلمة بالحركة فهمين دي يعني ايه؟ يعني يوضع الفتحة بالفتحه وعلى كسره بالكسره وعلى الضمه بالضمه وبعد كده بس طبعا انا بقول ده ليه ده مع الاطفال الصغار طيب لكن اذا واخر الطالب مثلا في سن 5 سنوات او كده او على حسب بقى القدرات الاو الطفل اللي قدامي انا ابدأ اقولك الوقف بالسكون والوقف بالحركة الى غير ذلك طيب نقطه بعد كده اهم شيء في هذه الطريقة التكرار فلا صمحت قبل ولا تملي قبل ولا تملي مفيش عدد محدد في التكرار طيب ان صعوب عليك سماع احد الاولاد اسمعه بعد الانتهاء من المجموعة, من المجموعة. كلها تخلص معك اسمعوا واحدة طبعا احكام التزويد لابد ان يطبقها كاملة ثاني احكام التزويد لابد ان يطبقها الاولاد بشكل كامل طيب افر المقطبات يطرى الطالب يكتب ولا ما يكتبش هل يكتب اللوح ولا ما يكتبوش اظن كنت قبل ذلك لكم أن الكتابة على حسب الفائدة فاذا كانت في الكتابة فائدة محققة فليكتب وإلا فأنا أرى أن الأصل ألا يكتب الأصل ألا يكتب الطفل الآيات لأن الاستفادة من هذا استفادة ضعيفة جدا القليل من الناس اللي هم مثلا يقولك إيه إذا كتبتوا حفظتوا طبعا ذكروا مع الكبار في الوقت احنا نتكلم أن الطريقة التربية دي أصلا بيكون مع أطفال الحضانات أطفال الصغار فلماذا نرهقهم بالكتابة وهو أصلا أصلا لا ينتبه لأي كلمة يكتبو يكتبوها بل يرسم الكلمات رسماً فرجائني يا إخواني ارحموا أبناءكم وبطروا موضوع الكتابة ده طيب إلا إذا كانت كما قلت الفائدة محققة تماماً الطريقة الترديدية الجماعية في الطريقة ثلاثة 3 الترديدية الجماعية يشارك الطلاب المتميزون في هذه الطريقة المعلم في التلقين احنا كنا قلنا ان المعلم باكس هو لا يلقن لا في الطريقة دي في الطريقة دي عندنا كمان بولار متميزون يساعدون المعلمة في التلقين يلي اذا هذه الطريقة شرطها وجود الطالب المتميز الذي يحاكي معلمه وجود الطالب المتميز الذي يحاكي معلمه بالشرط هذا شرطها يا اخواني ماشي وإذا هنا في الحنفية إلا يحصل مرة طالب يشتغل مرة المعلم يشتغل مرة الطالب يشتغل خل بقول لما الطالب يشتغل مع المذموع المعلم بيقول مع المذموع يعني إذا قال الطالب الحمد لله رب العالمين قال كل الطلاب ومعهم المعلم الحمد لله رب العالمين هذه الطريقة تكون لنا أو تخرج لنا جيلا من المحفزين أنا بضرب ولادي على إنهم بجرب أولادي على أن هم ايه يمسكوا مجموعات بأرض نفس الكلام على بعض الناس يقول لي طب كده مش تحصل جيرة قاتلة ومش عرف ايه والأولادة يكرهوا بعضا ايش دول يتقدموا قلت يا أخي الحبيب أنت مربي فإذا كنت قد قدمت فلانا في هذا الباب فلا شك أن غدا ستقدم فلانا في باب آخر صح كده؟ هذا الكلام لابد أن يفهم جيداً طيب آخر طريقة عندنا فالطريقة دي مهمة ليه مهمة احنا محتاجين دي محفظين نحتاج إلى جيل من المحفظين وبالله عندنا عمس كبير جداً في المحفظين فلنخلي الأولاد يشتغروا معي من بدري ماشي؟ البدري كويس جيل طيب هل يمسك الطالب الحلقة واحدة؟ اجوابه لا إلا في حالة ايه؟ ان يكون الطالب ان يكون الطالب ما شاء الله يعني فسا في سن اعدادي او ست ابتدائي والاولاد في حضانه او اولى ابتدائي واضح كده يبقى مش يمسك الايه ممكن يمسك الحلقة واحدة في فرق سن واضح فرق سن واضح اما السن الواحد غالبا لا الا اذا كانت بينهم محبه صادقه في حاله اه ممكن يمسك المجموعه عادي هذا الامر طبعا كما يرى المعلم كما يرى المعلم تمام كده طيب نوصل بعد كده الطريقة الفردية. طريقة الفردية تكون مع الطلاب الذين لا يشري لهم في الحفظ. هذه الطريقة تكون مع الطلاب الذين لا يشري لهم في الحفظ. يعني إيه؟ المعلم يقرأ الورق مقطع مقطعاً مع ترديد الطلب قلفه. يعني إيه؟ بصوا. الطريقة الفردية الأسهل بكثير خلل كبير. ساعات بنلاقي ان المعلم بيقول والطالب بيردد وراه وبعدين يقول له امشي ما ينفعش ما ينفعش المفترض الواجب يحدث الاتي المعلم يقول الطالب يردد والمستحب عندي اي يردد ثلاثاً. يعني مثلا المعلم يقول والله واحد مره الطالب يردد وراه ثلاث مرات طالب طالب يعني طالب الواحد اللي هو الطريقة الفردية تكون مع الطلاب الذين لا شريك لهم في الحفظ مع الطلاب اللي هم شغالين في صور ما في حد معهم فيها ما شيء؟ انا بقول مرة هو يقول ثلاثة انا اقول مرة هو يقول ثلاثة زيب كده لغاية ما خلص المقطع بعد كده اقصب من الطالب يقول لي وحده اقصب من الطالب ايه يقول لي وحده وبعد كده وبعد كده خلص قال لي واحده مرة وتأكدت من قرأته خلص بعد كامل اقول له ام احفظ بقى قل يا اخينا بس الدقيقة واحدة ثم اقول اكمله الدقيقة واحدة بس طيب اذا يا اكواني حصينا واحد الطريقة الفردية المعلم المعلم ده صح ده صح في الطريقة الفردية المعلم يقرأ الطالب يردد مره 2-3 لوحده وبعدين انت هنا من المقطع اتفضل ايها الطالب اقرأ وانا اصحح مرة واحدة فعليهم يحفظ احنا لكريقة الفردية او دي بيها طبعا غير ما قلنا احنا الاصل اكوان عندنا الاصل عندنا اننا سنقصم سنقصم الطلاب سنصلوا على النبي عندنا الآن الطلاب اتوا الينا حلو كده الطالب اللي اللي جاي لي واحد من ثلاث إما طالب كان عندي قبل ذلك كان عندي قبل ذلك وفي الحالة ديت أنا عندي بيان هو كنوصل لغاية ثاني فما عنديش أزمة معاه خلاص فهو تدخله في المجموعة المناسبة له أو طالب أتاني كذلك معايا لأننا نتكلم على مستويات الحب نتكلم على مستويات الحب الطرق خلاص هما الأربعة دول هما الأربعة دول لأما جماعية لأما كرديه يا يا اما تطبيقيه جماعيه اما فرديه ماشي طيب الان لما يكون عندي بقى الاولاد أسمهم ازاي انا اتاني الاولاد قلت هم واحد من ثلاثه اما هيتلو واحد كان عندي قبل كده ثلاث قراف انا عارف هو واصل لغايه فين لان انا عندي من ضمن الكشوفات اللي قلتها ان في كشف حصله الطالب في عام طيب ايه طالب جاي وهو مدرك او يعلموا ما يحفظ عارفوا حافظ ايه او ابو امه معاه فعارفين بقدرته هو واصل لغاية فين تيجي يقولك انا واصل لغاية كذا او ما انا عمل ايه او ما انا ادخل بعضه في المجموعة المناسبة مجموعة عمه مجموعة تبارك مجموعة قد سمعه الى غالبات هيجي لي بقى لعة ثالث لا يدرك ما يحفظ تيجي تسأله يا ابني الفرص غيرين كتبت الحضانة او كده حبيب انت حفظ لغايه كين ؟ انا قرى الله حافظ حفظ كمان الله. ايه كمان ؟ قرى الله واحد كده كين الوالد يشمدرد تحسن ان هو غير مميز فاذا وجدت هذا فلابد ان يخضع للاختبار طالب ده إن هو لا يميز وما يحفظ لابد ان يخضع الاختبار ابوه امه واللاسل كمان مش عارفين فبنيجي نختبره ازاي محال يقول له بقى قول صوت الاخلاص هو ممكن ما يكونش عارف الإخلاص لكن عارف كل هو الله أحد ما يكونش عارف الفلق لكن عارف كل أعوذ برب الفلق له الايه الآية وتقوله ايتين وثلاثة كمان حتى تتأكد تماما هو حافظ لغاية فين وفي الحالة دي بقى تبدأ بعد كده إيه؟ تقرر أين سيكون ما سيكون ده مهم جدا يا إخوان وما ينفعش يكون طاير صغير غير مميز. يوم ما احنا نعمل ايه نصدق كلامه تصدق كلامه المشكله يعني انا لا انسى ان احد المحفظين اتى ليه بطالب اظن يقولك زي او اقل يقول لي الطالب ده حافظ القران كله قلت له ما شاء الله كيف عرفت ذلك قال قد قال لي قل قد قال لك وهل تاكدت او تبينت قال لا قلت له اذا تنظر قولي يا حبيبي الف لام مين الف لام مين ايو كمل مفيش العبارات النسائية ما الما... فيش، إنما فقط, فقط اقتصر على جزء عام، الجزء اللي قالوا صح هو جزء عام، فتضح إباء أن الطالب أن الطالب قد فهم أن جزء عام ده هو قرآن كله عقلي لأنه قد خذ الجزء دوت السنة اللي فاتت، اللي هو جزء عام، عارفين ما صح في الأجزاء، خذ الجزء عام. فلما خلص جزء عامنا هو تصور بذلك ان القرآن خلص فعشان كده جاء للشيخ قال له انا حافظ القرآن كله، والشيخ طبعا اعتمد ما قال ننزل اي حاجة تانية ننزل اي امتحان ولا اي حاجة فمهم جدا يا إخواني الامتحان خلاص ظهر عندي بعد ذلك أولاد مثلا وصل من واحد وصل لغاية الكافرون والثالث لغاية الهمزة والرابع لغاية العصر وواحد لغاية الفيل وواحد القريش هل يعقل انه شكل كل واحد لوحده؟ ده اهدار للطاقات والاوقات وكل حالة في الدنيا الفرق بينه وبين صورة وصورتين وثلاثة من الصغيرين او صفحة وصفحتين وثلاثة اجمعهم مع بعض من صورة واحدة يعني مثلا لما طلاب الصورة القصيرة عمل فيهم ايه؟ طبعا الطلاب اللي هم أبيض, أبيض أبيض أبيض بمعنى أبيض يعني إيه يعني فيش حد فيش حافظ اي حادث في القرآن ده يبدأ معاهم من الفاتحة خلصوا الفاتحة بعد كذا أخذ صورات الناس لكن أول صورة بدها لهم الفاتحة بعد كذا أخذ صورات الناس راس ده بالنسبة للطلاب اللي هم مش عارفين أي حاجة طب بين الطلاب حافظين صورة قصيرة هذا كلهم من الأعلى ونزل هذا كلهم من الأعلى ونزل طيب طلاب وصلين واحد للأعلى واحد وصل واحد من أعلى وواحد وصل لغزل غشية وواحد في الفا في في سبتأجر وواحد في, في, في الطوارة اجمعهم من النبق وانزل من النبق وانزل اجمعهم على قدر المستطاع نعم المجموعة يد الله مع جميعنا على قدر المستطاع المجموعة ما نعمت فرديات أبدا إلا لو اتولنا لذلك زي مثلا زي واحد خلاص في القراءة مخلص نص القرآن وكل المجموعات اللي عندك جزء جزءين وثالثة واربعه يقول حالي خلاص ده لازم كل لواحده ده لازم يكون لواحده وقال كده يا ولا والبقى فإنته قسم التقسيم المجموعات يبقى عامل ازاي فإنته يعني ازاي نقسم المجموعات طيب واحد يقول لك الشيخ طب دلوقتي عملية الصورتين ذات اللي بتحفظهم بينك وبين بينك وبين يعني مثلا مثلا لو واحد يا اخواني واصل لغاية صورة عبس ايه رأيكم يدخل في مجموعة عامة ولا مجموعة تبارك انا رايي يدخل في مجموعة تبارك تبارك ليه لو دخل في مجموعة عامة هيحصل الى هياخد النبأ النازعات خش على عبسة هيكونوا بتوع تبارك عابد وتبرارك وكذا يبقى في حاجه ديت هو هيكون هنا وهو هيكون هنا ليه لان الباقي في جزء عام كله عارفه الباقي كله عارفه ولو راح تبارك هيلاقهم سبقوا طب ليه كده بقى لا اطلع على تبارك والصورتين ثلاثة دول نعمل فيهم ايه بنكتبه بينه والصورتين ثلاثة دول نعمل فيهم ايه بنكتبه بينه يبقى دايما كده لما يكون بين وبين متخلص الجزء مثلا صفحتين تانية اربعة مش مشكلة خليه يخش في الايه في الجزء اللي بعده ولكن في مجموعة للجزء اللي بعده خليه يخش في المجموعة دي خلاص تمام الكلام ده همه اه اكوان موضوع تقسيم المجموعات ده مش عادي اقول لكم كمية اخطاق بتغسر فيه رهيبة رهيبة وبنلاقي كل شوية طالب اللاجع كل السنة يجي في الصف مثلا يحف السقوط عامة كل سقوط عب مفيش ما بيطلعش ما بيطلعش أبداً طبعاً لأن في معلمين مهملين ما فيش إدارة ما فيش شرط ما فيش أي غمضة في المفترض إن كل حاجة بورق كل حاجة معروفة وامتحانات وتقييم وغير ذلك أسمى المجموعات خلاص إذن عاد طلاب لا يحفظون إذا أسلحتهم على تعلم الناس ويتملوا عندنا طلاب الطلاب الصورة القصيرة من الأعلى نشتغل طلاب وصلين للأعلى وهونا حولها من النبأ والنزل طلاب الأجزاء طلاب الأجزاء اللي هما مين؟ طلاب الأجزاء اللي هما اللي هما مخلصين بوز تناتا كده ماشي؟ وعندنا طبعا الفرديات للأساسي وفي عندنا بقى أخواننا مجموعتين تانيين ايه هما؟ مجموعة المتفوقين ومجموعة المتميزين في الحق تاني مجموعه المتفوقين ومجموعه المتميزين في الحفظ يعني ايه اقولك لك يعني ايه هقول لك يعني ايه المتفوقين اللي هم المتميزين في الحضور والادب والحفظ يعني ما شاء الله حفظهم احسن من من زمايلهم وان شاء الله ادبهم عالي شويه وحضورهم ما شاء الله منتظمين في الحضور لو توفر فيهم الثلاث الفاظ دول او انتبعت ولي الامر اقول له السيد ولي امر الطالب ابنك متفوق معايا عايز تتخدمه مجموعة متفوقين عارفين فصل المتفوقين الثاني عارفين الفصل الفاصل بيكون بكون متفوقين يبوت في المدارس هو ده انا هدفنك مجموعة متفوقين بيكون لهم منهج خاص انا بايه منهج خاص يعني ايه منحه خاص يعني بياخد كميه حفظ كبيره كميه تفسير كبيره بياخد علوم شرعيه اضعاف اللي بياخدها بقيه الطلاب وبيجي ايام اكتر وبيقعد ساعات اكتر فعشان هيحسب كل ده لازم اقول له أبوه لازم اقول له وليه امره ابنك انا اخترته عشان كذا وكذا وكذا وهياخد معايا كذا وكذا وكذا ويحضر ايام وساعات كذا وكذا وكذا موافق ولا لا فهم مهم جدا الكلام ده. المجموعة دي خلنا فضل الله دي اللي اللي نعملها خاصة جدا جدا. فين شاء الله هيطلع لنا بعد كده العلماء في الدين والدنيا بصوا تربية خاصة. المجموعة دي منشأ عليها شغل تربية خاصة. من آخر كده لو انقطعنا عن بقية المجموعات لا نقطع من هذه المجموعة. لو عملنا رأينا لا عملنا المجموعة لو كان عندنا مشكلة. نعملها اللي دول ولا اللي لا نعملها اللي للمتفوقين لو هنعمل دورات لا نعملها للمتفوقين المتفوقين. يقصدون إن دائما بيكون في يعني في في هذا الكبير مجموعة ما شاء الله متميزة. هذه المجموعة لابد من الاعتناء بها اعتناء خاص جدا ل لأن وجودهم مع بقية المجموعات الصراحة ضمنيهم. الناس دي محتاجة شو الأحلى من اللي انت بتعمله محتاج يعني مظهرهم أكبر من ذناب أولاد الموجودين. فليما نعتمش بهم اعتناء خاص جدا جدا ويتم بقى يعني ايه تربيتهم تربية خاصة جدا جدا دورات خاصة جدا جدا انصفة خاصة جدا جدا عشان يكونوا دور بفضل الله بعد كده هم الطادر هم اللي ماسكين ايه الـ الـ الـ الـ الـ الامر كلها يعني يعني بفضل الله يعني عندي بفضل الله تعالى يعني الطلاب اللي انا بدأت معاهم في المجموات المتسوقين يعني انهم اساد كهم كلهم درس فينا دكاترة فضل الله دكاترة ومهندسين ومعلمين وهم الآن معاية في الإشراف في منهج أو في مشروع قرة أعين هم الآن يعني الدراع اليمين لي اللي كانوا عندي أبصار صغار بعد 8 سنوات الحمد لله الآن كبروا وبعوا ما شاء الله تبارك الله الآن كما قلت يعتمد عليهم مش بس مجرد أن هم بيجبوا لحاجة ولا بيجبوا لا, لا لا هم نفسهم تصدروا الآن للقاء والمحاضرة لما طلابي اللي كانوا أطفال عندي يصدروا الآن للإلقاء والمحاضرة ماشي كان مهم جدا لابد من صنع جيل ثاني. لابد من الاعتماد على جيل ثاني دا مهم جدا ماشي يا إخواني دي مجموعة المتفوقين المجموعة التانية مجموعة المتميزين في الحفظ المتميزون في الحفظ اه دول بس اهم حاجه فيهم اهم حاجه فيهم ان يكونوا يعني ما شاء الله عندهم موهبة شفتوا كلمه موهبة موهبة في الحل دول بعمل فيهم ايه قوانين دول بيخضعوا لامتحانين يخضعوا لامتحانين الامتحان الأول اللي بيخضعوا له امتحان القراءه الامتحان الثاني امتحان الحفظ ثم لابد من وفقة ولي الأمر تعالوا بقى واحدة واحدة أول حاجة ما في القراءة ليه؟ لأنه المجموعة دي أكبر أنها كميات كبيرة جدا ممكن تختم القراءة في 3 شهور وممكن تختمه في 6 شهور وممكن تختمه في سنة على حسب طبعا يعني كل واحد وظروفه وممكن تختمه في شهرين فعشيد اللي عايز أقوله أن ندرنا يحفظوا كميات كبيرة فعشان كده إحنا بنعمل لهم دورات مستقلة حاصة ما يكونش الدورات دي إلا اللي جاوز امتحانين الامتحان الأول امتحان القراءة فلا يجوز أن تلحق طالبا يخطئ في التشكيل أو المقارج أو التسخيم والترقيق ويلحن لحونا جريد في هذه المجموعة ما ينفعش ولحق طالب بيضرق الغراطات دي في المجموعة ثلاث متميزين في الحرب إذا يشترق أن يكون الطالب إيه؟ قرأته سليما عنده حس في القراءة لما يقرأ يأخذ بالله انه غلط مش تازم يقول مش تازم يعني يكون مية في المية تجويد لا لكن اهم حاجة لا يلحن لحونا انجلية لا يلحن لحونا انجلية ده اول شرط الشرط التاني يتم امتحانه في الحفظ بنجيب صفحة على المجموعة كلها اللي احنا من يعني المتحقة بهذا الامر ونشوفه يقدر يحفظ صفحة في قد ايه انا مثلا بحاجة عندي بقول لو الطالب اللي هيقفل صفحة عشر دقائق حد أقصى ده هيدخله المزموعة اللي, اللي هيعجى عليه عشر دقائق ما محفظ ده هيخرجه من المزموعة على حسب ممكن تعملها بشكل ده ممكن تعملها بشكل مستويات يعني مستويات يعني خمس دقائق أو عشر دقائق دي المستوى وربع اقربوا مع ساعة دي مستوى و تلت ساعة دي المستوى و تقوم عامل ايه إن مثلاً الطلاب الخمس دقائق أو العشر دقائق دول دول هيحفظوا إن شاء الله في اليوم ربعين مثلاً في اليوم ربعين أو ثلاث تربع أو أربعة تربع على حسب والمجموعة الثانية دي تخذ ربع والثالث دين يحفظوا سطحتين وهيكذا ماذا؟ طيب هذا الأمر يعني شهور وموجود في جهات الحرمين بيتعمل الموضوع الدورات المكثفة ده والأمر ده أنا جربتهم يواجسي وكان يعني الطالب يعني الطالب عندي حفظ حزب في يوم حزب في يوم يعني كم صفحة وعشر صفحات في يوم عندهم مهجة عندهم خدر على بدا بس الأولاد ديت اللي بتعملهم الدورات الخاصة دي دول بيقعدوا يقيم فترة يقيم فترتين يعني بيجي ثلاث ساعات في الصباح أو خمس ساعات في الصباح وبيجي في العصر برضو ثلاث ساعات يعني بيجي دوامين وقتين فترتين وممكن نخليها فترة واحدة كل واحد على حسب كل نظام. لو كان بقى طلب اللي بيوعد ثلاث ساعات أعمليه يحفظ عندي فبينروحش بالبيت بيحفظ عندي وممكن يكون فطاره عليا، وطبعا لازم له عصاير وكده يعني أخدم عليه وخليه متفجن تماما لموضوع الحفظ أفدنا الباب وستبدلين بالحفظ اكل شوك بكل ده عند المهم انه ما ينشجلش بأي حانة ثانية حتى يمتحش ماشي كده ده نظام اللي هو الحفظ نظام حفظ بحث ما مرش علاقة بالختمات الخامسة اللي انا قلتها ماشي اخواني طيب هي بجئة مجموعة الايه المتميزين المت... اللي اقصد بها المتميزونة المتميزونة في الحفظ الظبط ننتقل بعد ذلك ننتهينا بفضل الله من الطرق والمستويات وتقسيم المجموعات طيب نتبه للمراجعة المراجعة على أقول في عندنا ماضي قريب في عندنا ماضي بعيد ماضي قريب وماضي بعيد الماضي البعيد اللي هو حفظ في سنوات سادقة ده كل يوم معايا معايا كل يوم حفظه ومراجعة فالمراجعة هنا ده في الماضي البعيد الماضي البعيد كل يوم حفظه ومراجعة طيب فماذا عن الماضي القريب اللي لسه اللي هي الانات اللي بياخدها دلوقتي اللي بكرة وبعده وبعده تبقى ماضي الماضي القريب ده ما اراه ان كل اسبوعين اخد يوم يسمع فيه اللي خادوا في الاسبوعين كله بالشغلال <تصفيق> يوم ويوم يعني اللي بي بيجي 3 ايام في الاسبوع اما اللي بيجي 6 ايام في الاسبوع مثلا فده مطلوب منه 5 ايام والسادس يجيب الخمسه على بعض خمس والسادس يجيب مع بعض خمس والسادس يجيب الخمسة كل يوم مع بعض ده القريب ده الماضي الايه القريب يبقى عارف القريب امتى البعيد امتى البعيد مع كل يوم طب القريب قريب القريب يوم في الأسبوع لو كان الأسبوع كله بيتخذ أو يوم أو يوم في كل أسبوعين لو كان الدرس يوم يوم يعني ثلاثة في الأسبوع يعني ما طبعا لا بد أن تكون مراجعة ضعف الحفظ يعني على الأقل من فعش كل نفس المية المراجعة هي نفس المية الحفظ لازم يكون فيه تجميع أكبر في تجميعة أكبر مراجعة طبعا لما له ولد يراجع اللي بالكوا هنا بتحصل ازمه ساعات ساعات لما اقول له يلا راجع جوه وتعالى سامع يجي يسمع لاقي التسجيل خاطئ جدا لا اقصد مقاطع ان هو بينسى لا قراته سيئه في الحاله دي خلاص لا اعتمد هذه المراجعه وبضطر اشتغل لوحدي انا ماشي لاني مش هيكون عندي وقت الا لو عندي وقت خلاص لو عندي كوادر ممتاز يبقى خليه يصحح المراجعه كما يصحح الحفظ كما يصحح واضح الحاله دي يا اخويا مين ان هو زي ما قلنا دي نشوف قرائته في المراجعه لانها ضعصه جدا لو عندي كواجب خلاص خليني اشتغله معاه في المراجعه تمام كده ما عنديش وقت ما عنديش كواجب خلاص يبقى لا اعتمد المراجعه بتاعتي دي لانه مش هينفع اسقط عليها والفيها تماما واشتغل انا لوحدي بقى معا واشتغل ثم ما اعطيه انا له فقط عرفت طيب هنراجع ازاي اعزائي الطلاب ممكن نشتغل بيها اول طريقه تقسيم المجموعه لمجموعتين وكل اثنين يسمعون بعض وكل واحد يدي الاخطاء لزميله ثم تعرض هذه الاخطاء على المعلم دي اول طريقة تقول لي طب إيه اللي عرفني ان صادقين اقول لك انت بتعمل امتحانات مفاجئه احيانا اذا من صدقين بمعنى مثلا تقال لك الولد ده مغلطش واذا قال لك ده يعني الاثنين قالوا على بعض ان مغلطوش فاقول له طب تعالى سمع اذا تأكدتوا من صدقهم مرة بقى اخرى خلاص هلالشي لكل اثنين سمعوا بعض المراجعة ايه كمان ممكن استخدام الطلاب المتميزين استخدام الطلاب المتميزين طلاب المتميزين اللي يخلصوا كل الحاجة عليهم بسرعة فرعة فرعة عشان ابدأ شغلهم معايا في تسميع المراجعة ايه كمان؟ ايام زائدة يعني الايام نزود ايام او ندي ايام للمراجعة انا بقول, أنا بقول ده ليه؟ عشان في ازمة ناس بتقولك ايه؟ هو فين الوقت للمراجعة احنا هنعادهم قد ايه عندنا؟ هتفتر كمان بقى لو انت بيقول لي خمس ومش عارف ايه بعدها بقول لكم خيارات اهو عليها كذلك تسميع التسميع بالنظام آية, اية يعني ايه ان مثلا 10-15 صورة مثلا مثلا الايه الممتحن او حفظ صورة الصف المطلوب ان كل طالب يقول اية كل طالب يقول اية أنا قلت آية اللي بعد آية اللي بعد آية اللي بعد آية اللي بعد آية اللي بعد آية لغثم الخلاص صورة كامنة وكل واحد قدامه ورقة بيضاء وقلم كلما أخطأ خطأً كلما علم علامة كلما أخطأ خطأً كلما علم علامة وبعد كذا بس والأقل هم الفزيع وبعد خليل طيب ما اللي بعد كده النقطه اللي بعد كده قواعد التجويد وتصحيح التلاوه ارتزم معايا كده وصلنا عاصم النبي. اقضي ان في هنا عندنا في المجموعه من ضمن المجموعات هنعمل حاجه اسمها مجموعه التمهيد او مجموعه التأهيل تخيل بيجي لي بعض الاولاد قراتهم ضعيفه جدا جدا انا ارى ان نتعجل وندخلهم في مجموعات الخفض وما نعمل ايه نعمل مجموعه قراءة مجموعه قراءة كتمهيد وبعد كده ندخلهم في مجموعات الخفض ايه المشكله فمج مجموعات تصفيح التلاوة مهمة جدا في خلاقات التحفيز وفي قرط التحفيز مهمة جدا. خذوا بقى قواعد هذه الحلقات أولاً ينصح ألا تتصدر للقراء إلا إذا أجازك الشيخ. يا إخوان يا طالب أو يا معلم يا معلم يا معلم القرآن لو خذوا إجازة. أي واحد هنا معايا معلم قرآن شوقة إجازة يبدأ من بكرة. ياخد اجازة من الفاتحة الى الناس اجازة من الفاتحة الى الناس لازم مش لازم تكون حفظ خليها تلاوة بس المهم يخذ اجازه ده مهم جدا واجازه من شيخ يتق الله مش واحد بيبيع ايه؟ بيبيع الاجازات نطلب بعد كده ان تكون اول جلسة مقتصرة على التذكير بالنيات والتحفيز على هذا العمل وذكر فضله وتوصيه الطالب بالاستعانه بالله وعلو الهمه اللي انا بقوله ده انا بعمله انا عمري عمري ما جالي واحد بيقول لي يا شيخ عايز احفظ او عايز ياخد عندك اجازه وبتحتي معاه فورا ما حصلش ولا مره اللي بيحصل دايما ايه اللي بيحصل دايما ايه ان انا في اول جلسه اقعده افكره بربنا واذكره بالله واقول انت جاي ليه نقول بنتكلم عن 100 وعلى فضل العمل هو اصيب الاسنعانة بالله والابتهاب واقول له الشروط بتاعتي خلي ملكه واقول له الشروط بتاعتي مهم جداً كل ده بس يا إخواني مهم جدا. طيب نقفل بعد كده الانتباه يعني انتبه جديداً للقراءة حتى لا يمر الخطأ بدون تصحيح. مش يوعد يلعب بالأيباد نقفل بعد كده التيسير يصير اي يتعد عن التقاع والترطع والتشديد بل يقصد التبسيط والتيسير نفسه يا إخواني فيه ناس يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إنه منكم لا ده منفرين فعلا فيه شيوخ قرآن منفرين جدا جدا يعني يعدد واحد يصف معهم الثورة أو الآية أو اللفظ أو الحكم بالأيام وممكن بالشهور وفيه شيوخ ربنا يهديهم ممكن للأخ يكون ما شاء الله بيقرأ عليه آآ مثلا جزء آآ في المرة مثلا فيجي في مثلا يوصل لي الصفحة التسعتاشر يعني بقيله صفحة واحدة ويخلص فيقوم يخطئ مثلا خطأا في صفحة التسعتاشر او صفحة الاخيرة فيقل له ايه هتعيد الجزء تلك كله ايه ده ما هذا الاجل ده فاضي الشيخ ده فاضي انا ضد هذا تماما، هذا تنفير، هذا تعطع، هذا تضييع للأوقات تقول لي يا شيخ تضييح للأوقات؟ هل هيقرأ قرآن تاني؟ اقول لك طب ماشي ما في حالات تانية من فوقت عمله في حالات تانية كتير من فوقت عمله فمفصلت من أنت تديني دي وقت لا أصمحت أنا عندي وقت حتين وقتي الشيعة للشيخ يعني كل ما يجي الورق ما شاء الله يعني او الطالب وصل ل 10 صفحات حصل في ممتاز ما مش خطا بعدين يجي يقرأ في الصفحه 15 ولا 16 لغه ايه ده؟ طبعا الكلام انا ضده تماما ولا اقره هذا تلطع وتكلف من التكلف كذلك يقعني المبالغة في تطبيق الاحكام انا بعد ما اخذت رزقني الله بعمرة ف في المدينه تلقيت شيخ كده قاعد اظن انه مش عارف يعني مش ولا سمطي حتى سعودي مش عارف هو جنسيته ايه قرات عليه الفاتحة يعني ما عجبوش لم تعجبه قراءه الفاتحه ببص على كل اللي حواليا ما ولا واحد قاعد قدامه بل رأيته بعد ذلك يتكلم عن الشيخ المنشاوي وغيره من شيوخنا برضه مش عاجبينه قلت ايه ده ما الذي يؤذبك إذن وعما تلقيت انت, انت والقران اللي عندك يعني سبحان الله اعوذ بالله من المنفرين ومن المتشددين ومن المتنطعين ومن المتكلفين إياكم أنتذبوا لهؤلاء طيب نطلب بعد كده التبشير والتشجيع أقول له أنا كنت زيك اصبر وصابر ورابط وتبقى حزير فلة وتبقى حلّ. كنت بعد كده أكتب أقصد يعني أنزل لمستوى الطالب و الجهد في تثيينه مثل الشيخ اللي قاعد ووشه كشر أعوذ بالله وقاعد كده يعني شايف نفسه أنه هو أعلى وشايف نفسه أنه هو أقرب لله وقاعد كده مزيد لرجله وكده وعندوش أي احترام للطالب اللي قاعد قدامه أعوذ بالله أعوذ بالله يا إخوان انا عايزين نتعلم من الشيخ الأجد قبل نتعلم منه القرآن فاااااااااااا لابد ان ينزل لمستوى الطالب وان يفهمه وان يجتهد في تفاهمه وقال له بعد كده التنبيه يعني ايه التنبيه يعني اول ما يغلط يعمله كده اول ما يحصل غلط مش يرد لا ينبه انه هناك خطأ ينبه لكن مش موضوع من هو ايه ان هو يرده على طول لا يرده على طول غلط سيبه سيبه يضيبها الى يتسيبوا يجتهد حتى يأتي بها ونطلب بعد كده الفاتحة يعني ايه الفاتحة؟ ابدأ ابدأ اول ما تصحح الطلاب صحح لهم سورة الفاتحة اول سورة تبدأوا بها يا جباعة لو هنعمل جرس التلاوة اول سورة الفاتحة اول سورة الفاتحة ونطلب بعد كده التنويع يعني ايه التنويع وانا بعلم التجويد ان يحدد الطريقة التي سياسية عليها مثلا قراءة امثلة موضوعة في خط معين أنا أتبدي الادغام من إدغام الإقلاب أنا أهديه إزاي عن طريق أحكام موضوع أمامه آسف أمثل موضوع أمامه وعن الحكم وهو بيعمل إيه؟ وهو بيطلع حكم إيه حكم بيطلع الحكم يعني بيقول إيه وبيطبقه بيطلعه وبيطبقه في طريقة تانية إن هو بيخليه يقرأ جزء معين من السورة ويستخرج منها الحكم اللي أقله وبعليه أن يقرأه بطريقة تانية يعني امطلعت عن فلا جاهزة لا انا بخليه يقرأ الصورة ويطلع ماشي اركز على حكم معين اثناء التداوة او اخليه يطلع كل الاحكام التي سبقت دراستها تمام طبعا دايما تعودوا ان انتوا تعملوا ايه دايما تتعودوا ان انتوا تعملوا ايه تتعودوا ان انتوا تشتغلوا تراكمين يعني النهاردة خدنا ايه اظهار واضغام أخذنا إقلاب وإخفاء فلما نيجي نعمل تطبيقات عملية ونستخرج الأحكام نعمل إيه؟ نجيب الإظهار والإضغام على إقلاب والإخفاء مالذي؟ طيب التحديد أن يقتصر على الأحكام التي دلست فقط حتى لا يتشتت ذهن المتلقش الثاني يقتصر على الأحكام التي دلست حتى لا يتشتت ذهن المتلقش لأ صمحت ما تردس الطالب إلا في اللي خده وإلا في اللي خده واللي عرفه يعني لسه ما بدناش أحكام الميم لا ترده في أحكام الميم وطلب بعد ذلك اللحن الجلي لا يمرر يعني إيه يعني لا تمرر الخطأ في مخارج الحروف والدفقين والترقيق والتشكيل وبنية الكلمة أو التاني الكلام ده أو التاني منه مهم جدا جدا جدا من أول يوم من أول بلسة لا تمرر الخطأ فيما أقول الآن لا تمرر الخطأ فيما يلي واحد فكارج الخروف اثنين تسكين والتركيب ثلاثة التشكيل ومنية الكلمة أربعة ترك أو إضافة حرف أو كلمة خمسة الوقف أو الابتداء القبيح بدون تصحيح أو أوعى تمدر هذه بدون تصحيح أوعى من أول يوم أيوم من أول يوم اللي بنعديه الأحكام الإيقوان اللي هي فيها نحن نتفكي أما اللي نجيبه لا يمر نطلب بعد كده التركيز يعني عند الرد عليه أن يرد على كل خطم أخطأ فيه على حدا ماذا برد أرد على كل خطم أخطأ فيه على حدا يعني ايه؟ يعني مثلا ما ينفعش واحد أنا في واحد قرأ عليها لما ختم عليا القرآن جدت وقصدت أن آتي به وأجهزت أمامه الطلاب مبتبئين وقالت له يالله وليم بيها تصحح لهم إزاي؟ في المهم الولد كان يقرأ وكان يقرأ فرقة إيه؟ المهم يعني أتى بآية طويلة كانت سطر أو سطر ونص وأخطأ فيها عدة أخطاء فلا يجد لأخ ربنا يهديك عمل إيه؟ بعد ما الولد خلص الآية كلها أم الولد أم اللي هو يعني الطالب اللي المفروض ختم عليا عمل إيه؟ هم قال له لا لا لا ما يتقراش كده و هم له الآية كلها على بعضها هو نفسك انت كده عملت ايه و انت كده علمته ولا هيتعلم منك حاجة ثم هم المفصلة يحصل هيه اول ما يقع في اول خطأ وهو بيقرأ على طول تنبيه على طول مش هفتن لغاية لما يقرأ في الثاني والثالث والرابع مش هفتن لغاية لما وصل لكده من اول خطأ وقفه خطأ وخطأ, خطأ وخطأ. الكلام ده يعني بنضطر اليه اضطرارا في مثلا لو كنا داخل بنعمل اقراء على الانترنت في بعيد عن السكايب مثلا او مثلا غرف الروشنه مايكين فبنضطر احيانا ان هو كانه يقرا فاذا انتهى من الايه قلنا له هات المايك نأخذ المايك وبقوم ايه نقول له انت في كذا وكذا وكذا اللي انا مسجله عندي لكن الاصل والصحيح والاصوب والاكمل وعشان الولد يتعلم اسم نعمل ايه نرده في خطا خطا التقييد يعني الطالب ملزم باحضار مصحف خاص به مع قلم رصاص كل ما يغلط غلط يعلم على الغلط ده مهم جدا كلما اخطا خطا من الاخطاء اللي هي تقل فيها عيد تاني عيد تاني مرة اثنين التالتة برضو مش ده غلط يوم يقول له علم عليها و وجه الصواب و وجه الخطأ فيه في الهامش يا ما هديك الراسة ننقل فيها الكلام ده فنكتب مثلا الآية موضع الخطأ وجه الخطأ الصواب نعمل جاد بالشكل ده يعني الآية موضع الخطأ وجه الخطأ الصواب اه يا اما هعمل بالشكل ده يا اما اعلم في الهامش اكتب في الهامش يعني اعلم على الكلمه اللي فيها خطا وفي الهامش اسجل انا غلطت في ايه مثلا مثلا وهو بيقرا مثلا في سوره الفاتحه واهدى صراط ولم يضل سالهم في الذال فيعلم على الكلمه ويوم كاتب ايه؟ إخراجوا اللسان في الذات يبقى كده معروف انه هو أخطأ في دي تمام؟ مثل راء كان حقها كان حقها التفخيم رق القدر يوم كاتب ايه؟ تفخيم الراء ايه غير ذلك؟ ده مهم جدا اخوة الكلام ده لان انا بقوله ده مهم جدا يكتب تفخيم الراء تفهميني ولا لا؟ ده مهم يوش عامل علامة على الكلمة والخلاص؟ لا بيعمل العلامة على الكلمة وبيكتب التعليق في الهامش كان هذا واجب لأي حاجة متصدر للتعليم والله يا أخواني لا أنسى إن واحد كتب عليه القرآن كله كله وكان شرطي له في أول الأمر قلت له لابد ده. طبعا كان ختم على النت على الانترنت فلما انتهى من القرآن كله كانت دعا قلت له في أول لقاء لما ذكرته بالنوايا وكذا قلت له معاك القلم ومعاك المصحف الخاص وكلما رددتك في كلمة علم عليها وكتب الايه وكتب يعني, يعني اكتب في الخامس رأس كذا بعد ان طبعا انا مش شايفه انا ايه انا مش شايفه لان هو كما قلت الموضوع الانترنت فبعد ان انتهى من القرآن كله انا بعمل ايه بقول له يالله هات الأخطاء كلها من الفاتحة للناس تاني هتتاني كلها عشان ايه شنتأكد انك قلتها بايه شكرا صحيح ففجأت ان الأخ ايه لم يفعل ذلك فلم يكن مني إلا أن قلت له ليس لك إسناد عندي قصو الكلام ده ما تشفيه الظهر ده ما تشفيه الظهر ورما أنت مش مهتم بأخطائك أنا كذلك لا أهتم بإثنانك طيب بعد كده التكرار يعني التكرار ان يطلب من الطالب إعادة التصحيح غير مرة خاصة إذا كان الخطأ متكررا أو كانت هناك صعوبة في التصحيح يطلب منه ايه؟ إعادة التصحيح غير مرة كم كده اكواني؟ يعني خلي بالكوا بالكم في ناس تتصور ان هو ترمع تاني من رده يبقى خلاص من في غرق تاني لا انا مش الكلام ده مش الكلام ده تاني. غرق تاني وفي غرق ورابع تمام فلا انتبه لذلك تمام؟ كذلك التخاطب من القواعد التخاطب يعني ايه التخاطب بقى؟ يعني لو في عيب ملازم للطالب في مشكلة في النطق بعض الحروف ينصح بالتوجه لأخصاء التخاطب لتعديل الحروف دي دواتي بأعليك كمعلم لقيت عنده مشكلة في الحروف كله روح تخاطب موطلة بعد كده التجاوز يعني ايه يعني عند تعثر الاتيان بخطم معين او قراءة كلمة معينة على المعلم ان ينتقل الى غيره ثم يعود اليه في وقت لاحق يعني خلاص هي اتكلمت مع مش عارف يجيب الكلمه مش عارف يجيب الحكم مش عارف يقرا الحرف خلاص يا اخي عديها بقى ما تعقدش الولد تعيشه عديها بقى خلاص لا يكلف الله نفسه الا وسعها ده مطلوب بعد كده التمهل اطلب من الطالب ان يتمهل ويركز جيدا في المطلوب منه تمام انا بعد كده القراءة انصح الطالب بكثرة القراءة على شيوخ متقنين ان امكن ذلك ليه؟ لانه هيتعلم اسرع لو قرأ عندي وعند غيري وعند غيري من الشيوخ المتقنين هيتعلم اسرع مثلا طالب عندي وعنده اصدقاء متقنين اقول له خليك تقرأ على فلان اقرا على فلان من صحابك تمام؟ اطلب بعد كده النظام النظام اقصد بيه لا يسمح برد الخطأ انا مسمحش الحد ان يرد الخطأ انا بس اللي رد ماشي؟ ده الاصل يعني نطلب على كده السماع يعني اوجه الطالب لسماع شيوخ متقنين حتى يحاول محاكاتهم السماع معين لكن ليس هو الاساس السماع معين لكن ليس هو الاساس التذكير يعني التذكير يعني لا بأس أن تذكر الطالب ببعض الأحكام النظرية أثناء القراءة خاصة التي يكثر الخطأ فيها يعني مثلا هو دائما بينزل اخفاء الشفوي خلاص ذكرنه بالحكم نظريا آخر حاجة بقى التخلص يعني ساعات الواحد بيسال عن سؤال يجهله فلتكن حسن التخلص إزاي مع الأطفال الصغار يجدر بك أن تهرب هروبًا حميمًا بأن تقول مثلا سؤال جميل جدا جدا جدا وعايزك بعد تسأل فيه وتبحث فيه وتيجي بكرة عشان نشوف تعرف جربته ولا لا وجدنبلته فإذا أتى بالجواب أو لم يأت مشكلتنا لكن المهم أنا بدي نفس مساحة من أبحث في هذا السؤال وحتى أعلم الإجابة الصحيحة. لكن اياك ان تفتي لغير علم واياك أن تجيب اجابه انت تشك فيها تمام كده ممكن بقى مع الكبار تقول لا اعلم وتراجع المساله عاد لكن مع الصغار بلاش تقول لا اعلم وخليها دائما إيه؟ اجتهاد انه يراجع المساله راجع انت وقول لي انت بكره انت هنا كده من القواعد التي ينبغي أن تراعي في تصحيح التلال ننتقل إلى أساليب مختلفة أساليب مختلفة أولاً الدين في قطرس مهمة جداً يكون. التقديم والتأخير في خطوات الدرس يعني إيه مرة الشرح أولاً مرة الأسئلة أولاً مرة الآيات أولاً مرة الموقف أولاً مرة القصة أولاً مرة اللعبة أولاً سنتم ده البدايه البداية التقليدية الواحدة وكل مرة لازم يجي نشتغل يالله يا أولا دي افتعه الله يالله يا الله, يا يا الله, أقوله. يا الله ايه ايه حيب يغير غير نوع نوع نوع مرر شرع نحر بعد كلا دي بالآيات مرر أسعيله أولا مرر الآيات أولا بعدها نشرع مرر الموقف بعد كده كلا يعني تانية أساليب التعلم أو استراتيجيات التعلم النشط أو اللي بيسموه التعلم التعاوني. ودي طبعا دورة مستطيلة. يعني استخدم التعلم التعاوني. استخدم نظام المجموعات والمنافسات والمسابقات بين المجموعات. زي مثلا استراتيجية فكر زاوي شارك. استراتيجية اعواد المثلجات. استراتيجية الدقيقة الواحدة. استراتيجية لعب الأدوار. استراتيجية العصف الذهني. استراتيجية حوض السمك طبعا هي استراتيجيات كثيرة تعدي المئة استراتيجية من التعلم النشط دي دورة مستقلة ان شاء الله لو يسر الله لنا نعطيكم اله تمام كده؟ طيب عندنا اللعب وده بيكون في آه مثلا آه موضوعات التسويق اللعب بنلعب بعض الالعاب من خلالها بنطلع باقي الفائده يعني مثلا كلمه السر لعبه من الألعاب الموجوده لبعض المعلمين اختراعها وانت برضو تقدر تخترع لعبه كل سهوله كلمه السر في اسئله واجابات في خروف كتير قدامي وفي اسئله واجابتها موجوده في حروف دي بعد ما تجاوب على الخروف كلها على الإجابات ولا كل ما تداوم على على حروف معينة تمعامل ايه؟ تتعلم بالإيه تعلم على الحرف اللي انت خلصته بعد لبعة خمس أسئلة اللي أنت هتداوم عليهم وتتعلم على الحروف اللي انت خلصتها هتلاقي الكلمة السرية بخرجت أنت إقرأ ممكن اللي يوصل الأول الإجابة عن كلمة السر هو الفائز لعبة جميل وشيط لعبة جميل وشيط فمن هو لا يعني مجموعة أسئلة اجاباتها حروف او كلمات حتى مكونة من بعض الحروف كل ما قادي اجاوب على اي حاجة اعلم عليها اعلم عليها اعلم عليها أعلم هاتبقى أعلم في اخر بعض الحروف ما علمتش عليها هي دي كلمة السد هتقراها واللي يوصل الى الاول بقى من المسلم معاكب هو هذا الفاكس ماذا؟ لعبك الكلمة الضائعة برضو الكلمة الضائعة فكرة احد المعلمين قالك ايه هنعمل ايه في الكلمة الضائعة في كلمه معينه انا بدي بعض صفات الكلمه دي والمعلم بيختصر على انه يدي صفات بس ماشي يدي صفات ويحاول يخلي الطالب يوصل ماشي مثلا مثلا بيقول لك من احكام النون الساكنه والتنوين يتكون من كلمه واحده وسبعة احرف بحيث سبعة زائد واحد معناها والد وسبعة زائد خمسة زائد أربعة بمعنى فؤاد واثنين زائد واحد زائد أربعة بمعنى تكلم الجواب فيبدأ الولد يشوف زائد واحد بمعنى والد ويقولوا ليه من أحكام النوم الساكنة والتنونة طيب أبدأ بقى أبدأ بقى إيه يشوفوا الإضغار والإضغام والأقلاب والإحفاء ويقولوا هل الموضوع كمان وقال لي قال لي إيه تكوى من كلمة واحدة بس وسبعة أحد كمان يعني سهلالة أكثر سبعة أحد يعني معا كده لو في حكم من الأحكام مش سبعة شيروا لو مش سبعة شيروا طيب إيه كمان شوف بقى. ابدأ, بقى. ابدا بقى ايه ابدا شوف 7 زائد 1 الدنيا والد 7 1 والد ها من نفكر 1 زائد 7 1 زائد 7 1 زائد 7 الدنيا والد في ايه اب اب يعني سبعة زائد كمسة زائد أربعة التي تدينها معنى فؤاد قلب يبقى وصلنا لأى او أربعة زائد, خمسة زائد أربعة زائد كمسة زائد سبعة أف. أربعة زائد زائد 7 أف ايه قلب اللى هو فؤاد وهكذا يا اخوان ماشي يبقى إجدام الإقلام وهكذا بقى فكر فكر فكر إيه انت بقى اخترع ألعاب ودور وفيه كل بحكم اللي انت تشوف للمعلمين التاليين وابدأ فكر بس شغل دماغك انك تعمل بعض الألعاب المسلية جميلة اللي يخلل الأولى يستمتعون طيب النقطة اللي بعد ذلك يكوني المتابعة المتابعة أقصد بالمتابعة أمرين أول أمر دفتر المتابعة فاكرينه اتكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده وقالنا في حاجة اسمها التقييم الأسبوعي وبعد كل شهر سنكتب بنعمل التقييم الشهري وكل يوم مكتوب النجموع هو مكتوب توقيع ولي الأمر وكل دينا باخد بالي منهم. وفيش هادة في اكل كل شهر ده دفتر المتابعة في الدفتر قوي جدا جدا اللي هو وط... الدفتر اللي انا قطر لكم عليه بالسكل ده قوي جدا تمام؟ يعني في متابعة يومية واسبوعية وشهرية كذلك من المتابعة يا اخواني الاتصال والرسائل بانواعها الاتصال مطلوب من كل دار توفر تليفون موبايل محمول لازم يكون كل دق فيها محمول لازم المحمول ده في اسماء كل الطلاب المشتركين عندي في الدق كل التليفونيات موجودة في المبا... كل الارقام هم ارقام اباءهم يعني او امهاتهم او كده موجودة فين؟ في المحمول احتنا اتصل باي حد في اي وقت اي كمان؟ الرسائل ما مباينة رسائل المحمول ورسائل مثلا الواتس الفيس او غير ذلك تمام مهم جدا تفعيل الامور دي يا اخوانا مهم جدا ان نقدر يكون ليها صفحه فيس ده مهم ومهم جدا لازم بين الاتصال والرسائل وكذلك من الرسائل الرسائل الورقيه يبقى لما بعت له ورقة في نفس الوقت واتس لو عنده في نفس الوقت كمان الاتصال ايه المشكلة ايه المشكلة ده يدل على الاهتمام البالغ البالغ نعم مثلنا بابنت جدا ماشي احيانا بيفيدني ان الاسماء كلها موجودة في موبايل واحد انها مثلا عندي اعلان عن محاضرة او عن نشاط معين عايزين نعمله او, أو عندي مثلا نشاط جديد او برنامج جديد هيتعامل فيه الدمعية عندي او الدار عندي او المركز عندي او هامل ايه ارسالة للجميع وضعت الكل الموجودين او كل اسماء الموجودة عندي حجاب يدي من يجب انه يا اخوان المتابعة بالشكل ده مهمة للدم نظر بعد كده اخواني التقويم التقويم نقولي التقويم بقى صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنقول ايه في التقويم عندنا التقويم في ازمه كبيرة عندنا ان للاسف ممكن ممكن ممكن وان كان ده برده نادر بعض الدور تعمل اهداف تكتب اهداف لكن الاسف الشديد لا تنتبه الدور هذه الدور الى مدى التحقق هذه الاهداف من عدم هل الاهداف تم تحق... تحققت ولا لم تتحقق للاسف الشديد لا ينتبه المسؤول ابدا الى ذلك ف ايه المطلوب بقى المطلوب يا اخواني نقوم بعمليه التقويم وخير الله أنا كنت قلت قبل كده في أول الدورة لما كنا عن كلمة تقييم فالتقييم لا يكون فقط من المعلم للطالب إنما يكون من المعلم للطالب ومن الطالب للمعلم ومن المعلم للإدارة ومن الإدارة للمعلم ومن الطالب للإدارة ومن الطالب ل... ومن ولي الأمر الإدارة ومن ولي الأمر المعلم ومن ولي الأمر مهم جدا كلنا بنقيم بعض مهم جدا ايه فيك انك انت بتقيم بس ايه ده نفسك معصوما اظن انت انك لا تخطئ ما يكفي ايه لازم الولد يقول فيك وفي طريقه شرحك وفي الخلفه ممتعه ولا ممله وبيستفيد أتبئاه ده مهم جدا لابد أن يقول رأيه فيك ولابد أن يقول رأيه في إدارة الدار والإدارة يجب أن تقول رأيها فيك ومنين أول يقول رأيه فيك لابد أن تقيم قبل أن تقيم في إيه إيه موضوع لأن أنا لا أقيم لي كل الدور معظم الدور لا تقيم بل تقيم فقط المعلم يقيم الطلاب عندهم ثقافه ان الطالب يقيم المعلم الثقافه دي مش عندهم لا بد يا اخواني من ذلك لا بد لا بين الحين والآخر الطالب كل شهر مثلا دي لورقة قال يكتب لي سلبيات وإيجابيات وقال لي رأيك إيه وإيه اقتراحاتك يا سلام يحس إنه هو جزء من العملية التعليمية مهم مش طوبة طوبة أعدة وإن أنا بس ورأيي بس ده اول حاجه حبيت اقولها في التقييم او التقويم. طبعا احنا قلنا قبل كده ان التقييم مرحلة سابقة للايه? للتقويم. التقييم مرحلة سابقة للتقويم. اول اقيم يعني اواط الدرج اقيم يعني ايه? اواط الدرجة. واقوم يعني ايه؟ أعدل أصحّح تمام؟ يعني بعد أن قيمت قوّمت الناس معايا هو مركزة طيب ندخل ده في التقويم أو التقييم خلينا نسميها التقييم المعرفي. ايوه لان احنا عدينا تقييم تاني اسم التقييم الوجداني اللي مش موجود خالص لا في مدارس ولا صغيره ايه نبدا في التقييم بقى المعرفة. يلا شوفي يا اخوان ابعدوا بقى عن الملل والاسلوب الموحد والثابت والوحيد والذي ليس غيره في التقديم اللي هو ايه سمع يا ابني ده الاسلوب الوحيد المتبع دي دور التحفيظ والحظامات تعال يا ابني اقعد اتفضل انت عليك ايه سمع يا ابني خدوا معايا واحد المسابقات بين المجموعات والافراد يكوني نريد ان يقلل من حده التوتر عند الطلاب ونحسسهم أن الحلم أن أن أن القرآن جميل وأنفسنا أهم ولا ألأ ولا حال ولا توتر وان احنا عندنا الامتحانات بتاعتنا جميلة وممتعة وسهلة مقلل من حد التوتر يكون في مسابقات بين المجموعات ويكون على درجات يعني شرط كل الامتحانات أو كل الدرجات كلها تنحصر في درسته قدامي وتصميعه ليه الفردي ليه كده؟ ليه كده؟ ليه ما كانت فيه مثلا من ضمن أساليب التقييم أنه المجموعة كلها تحل ورقة واحدة أو تحل سؤال واحد كيه المانع؟ حرام، لا يجوز، مكروه؟ المسابقات تضع على إخواني توضع عليها درجة. نقوله بعد كده جدول التعلم جدول التعلم جدول التعلم ازاي ما في جدول تعلم ولا؟ ده عباره عن جدول في ثلاث خانات يوزع على الطالب بعد أن علم عنوان الدرس. الطالب عرف احنا هنأخذ ايه بكره يتوزع عليه الجدول ده اول كان فيها ماذا تعرف ثاني كان فيها ماذا تريد ان تعرف ثالث كان فيها ماذا تعلمت الخانه الاولى ماذا تعرف يعني ايه فكرتك عن الدرس ده ماذا تعرف عن ايه معلوماتك السابقة عن الدرس ده السادة الثانية ماذا تريد ان تعرف الدرسة ده؟ اكتب ثم يسلم الورقة للمعلم قبل طبعا الدرس بيوم اليوم المعلم من خلال خبرات الطلاب السابقة وما يريدونه يبدأ يحضر لكن بقى العملية مؤحدة ازاي؟ فاذا حضر ثم شرح الدرس ثم انتهى اداموا الورق تانية عشان انه كانت التالتة اللي هي ماذا تعلمت يا سلام بقى دي طريقه تقييم يا شيخ بالله عليكم لو عملنا الشكل ده شكل من اشكال التقييم ده الوان يحس بتوتر وابدا يشوف تعلم ايه على قد ما كتب على قد ما ايه ما قيمته امور سهلة وجميله وحلوه وبسيطه مش فيها تعقيد وغير مكلفه يبقى أول حاجة للمصادقات وإنه دماعية وفردية دماعية كله بيحل سؤال واحد فردية خلاص فرد مع فرد فرد وقصد فرد دولة التعلم قلنا ورقة بتتوزع قبل وبعد ثلاث العرض العرض أقصد به عرض بحث أو نتيجة التجربة أو شرح بحث أو نتيجة التجربة أو شرح يعني اقول لهم حضروا الدرس وتعالوا اشرحوه عليه درجة او بعد ما خلصوا الدرس او الوحدة اعمل لي بحث يكون دوت عليه درجة من درجات التقييم النهائي درجات التقييم النهائي مش كل يعني فعلميني يعني مش كل الدرجات يقولنا على لا في درجة وما للبحث درجة بسيطة طالبان كده الستبيان زي ما قوز عليكم استبيان قبلي. بعدين في استبيان إيه الاستبيان القبلي وايه الاستبيان استبيان القبلي اعرف مستواكم ايه التواصلين توصليني فين من القبلي على ان هذه دي لا يمكنك تعرفها خالص في الاستبيان البعدي يعني لو سمحت تأخذوا رأيكم ايه كذا وكذا وكذا استبيان ماشي ده استبيان مفتوح بيسموه استبيان مفتوح في استبيان مغلق اللي هو بيكون خيارات محددة انا في حاجات معينة والخيارات فيها محددة ده اسمه استبيان ايه مغلق ويبدي هو بقى يبدأ هو ايه يمنى الاستبيان ده من خلاله برضو قيمت وقال بعد كده الافتبارات الافتبارات هنا عندي نوعين التحريرية وشفاوية الشفاوية معروفة التحريرية ترقسم إلى قسمين مقالية وموضوعين التحريرية ترقسم إلى قسمين مقالية وموضوعين المقالي يعني ماذا تعرف عن؟ تحدث عن؟ عن؟ بما تفسر علف ما يلي يقول اسمها ايه ما رأيك فيه يقول اسمها ايه مقالي اما الموضوعية اللي هي اثمن الفراغات صح ام خطأ اختر من متعدد صل بين العمودين شبعا ايضا <تصفيق> يبقى الاختبارات هنا نوعين اختبارات شفاوية واخرى تحريرية تمام شفاوية وتحريرية التحريرية, التحريرية. واثنين مقالية وموضعية تمام كده طيب اخر نقطة التلخيص انه يلقص الدرس في شوفتوا قلنا كان مصدوق من أساليب التقييم علماني، تخيلوا كده بالله عليكم شكل ده شكل رائع ده في التقييم المعرفي لما أدي عشر أو خمستاشر عشرين يعني مثل مثلاً من مية أدي عشر على مصطلحات أدي عشر على جدول أدي عشر على عرض أو بحث أدي عشر على استبيان أدي عشر على اختبار تحريري شفوي كذا حل مية رائعة. مش كل الدرجة اللي حاصرة فيه من سمع فهي سمع دي حاجة أشياء ده اختبار أساسي اختبار أساسي لكن اختبارات دي برضا حلو، دخلوها يا صباح دخلوها يا صباح تولي دولي تحفيز طبعا الاختبارات الأحسن ال... لو هنتكلم على ايه الأحسن الموضوعي اختبار الموضوعي ولا المقالي طبعا الموضوعي لكن المقال لا يكتب عنه لكن الموضوع امتع للطالب وما شاء الله يعني بيفصل ال بال المنهج تفصيله لكن احيانا بنحتاج مقال يحسس رأيه رايه هل يشوف فاهم ولا مش فاهم بعض الامور كده نوع نوع نوع نوع في كل شيء نوع كده احنا اتكلمنا على التقويم المعرفي كله ده تقويم معرفي فيما يتعلق بالوجداني ونختم به إن شاء الله الوجداني استبيان بس الاستبيان هنا لا ده عن ايه بنركز على الجانب الوجداني السلوكي بنركز على ايه على المعلومات لا التركيز على المعلومات ده في المعرفي لكن ده مركز على الجانب الوجداني السلوكي سلوكيات بتتغير قلب بيحس هذه معنى الوبساني بتكلمه انت حاسس بايه انت رايك ايه انت شايف ايه حسيت بايه ايه اللي غيرك ايه اللي شاركت ازاي في الامور الوجدانيه السلوكيه الاستجابه هنا بقى مش بيركز على معلومات بيركز على ما يشعر به وما ي... وما ايه وما يسلكه تمام 2 الملاحظة يا سادة. ده أسلوب من أساليب الملاحظة. يعني الملاحظة أنا ألاحظ هل يتغير الطالب؟ هل يتفاعل الطالب أكثر؟ هل يتغير أكثر؟ هل تتغير سلوكياته؟ هل بتغير ولا بغيرش؟ نظراته تعبيراته توجهاته يتغير ولا لا أهل. مهم جدا الكلام ده دي محتاج المعلم ما شاء الله وبرك الله عارف وبيعمل إيه المعلم خريص فعلا على نفع أبنائه يقول إن شاء الله عنده ملاحظة وعنده دفتر بالملاحظة وبيزدل فيه ثالث حاجة المقابلة المقابلة يعني ايه المقابلة طالب فيه يقعد بين المعلم والمعلم يقول له ازاي اخبارك ايه ولا مانع كمان يجيب له حاجه يشربها عادي جدا ويبدا يتشد معاه يتكلم معاه في الدرس وفي الفروض وفي ال... وكذا يعني مقابل مقابل اخبارك درس ايه اخبارك كذا ايه وعملت ايه لما كذا طب لما خدنا كذا عملت ايه قعدت مع المجموعه طب ايه رايك في كذا وضع في الامور مش جنيه سلوكيه احنا اللي ده امتحان الامتحان الشفوي ده معلومات يقول يا ابني كده هي حروف النطق طب كده هي انضابط تقول لي كده مع كده من قول الله تعالى ايه الايه اللي بعد كده اسمه ايه ده معرفي تقييم معرفي انما الوجداني لا الوجداني بياخد رايه في أمور بياخد رايه في معاني. بشوف هو ايه الايات اللي غيرت في حياته ايه التغيير اللي حصله. ده ايه؟ ده النقطه النقطة بعد كده استطلاع رأي ولي الأمر استطلاع رأي ولي الأمر يا ولي الأمر ده سمحت سمعت قد رأيك ايه؟ ده نقطة تانية آخر نقطة اكوان اليوم اخدها التقويم المستمر. يعني ايه التقويم المجتمع عارفين اعمال السنة اه اللي هي اعمال السنة انا بحب ادي كمسة على اعمال السنة وعشرين على امتحان النجاح وده هنزف ان هو عادل شايف ان ده عادل من الظلم ان يقضي ويد معك سنه ثم تقدر او تقيم مستوى او ترتيبه او كده بايه؟ بساعة او اقل او اكثر في عام كامل كفير يا اخواني ان ده بيحصل فان ده شغل مدانة بتاعتك تعقان او بيعمعت. ان كل التقييم على على ساعتين في اخر الساعة ده معقول الصواب في ذلك ان في احدنا تقييم مستمر دكتر المتابعة هيدرجة كبيرة دكتر المتابعة يكون على درجة محترمة ما مهم جدا يجب تكونوا استوعبتم موضوع التقييم ده لان الصراحة قصورنا كبير جدا فيه لأن هناك تصوص كبير في هذا البال طبعا بقى في تقييم ثاني يا بقى اللي هو خاص بايه؟ إننا كنا بنقيم نفسنا في عمل إحنا كنا نحن في ذلك قلنا أطار تقييم ايه؟ تقييم للطالب للطالب للطالبة لو كنا بقى تقييم نفسنا إحنا كنا نقعد مع بعض كإدارة نقعد مع بعض ونقيم نفسنا إيه لا يتحقق من أهداف وما الذي يجب أن يتحقق ده خالف الحميل كلام ده خالف الحميل اكتفي بهذا القدر واسيد من السلاحة كده للسؤالين ثلاثة يلا وحتى عندي سؤال سؤال يعمل مفضل يسأل سريعا ان شاء الله يوم الجمعة تاثر يوم في الدورة ان شاء الله كيف الله يتقبلها ويا رب يرزقنا العلم والعمل اللي عنده اي سؤال سريعا يتفضل يرضى الله يرضى عنكم الله يحفظكم تخبر منه عنكم أغلى المعلومات عن دور التحفير هذا ظنكم وإلا فإن تلك المعلومات عن دور التحفير كثير منها لو ركزتُم لو ركزتُم كل اللي أنا قلته ما عدا بس موضوع أولاد جولكم وأسهمتهم في المجموعات عايز أقول 75% ينفع في البيوت الوقت الفوضيلة تراجع الدروس تعرف كويس أول أن 75% ينفع في البيوت نبكيلي مع التقييم بأنواعه في البيوت لما تتحدث على أنواع التحصيل وتلقى التحصيل في البيوت يا كواني كله في البيوت الحطر الوحيد اللي هتفرق الورق الإداري والورق الإداري اللي هو يسبب منه يتعمل في البيوت برطة لفتر المتابعة يتعمل في البيوت برطة الأخت الفاضلة تركز كويس في اللي فات يجيبه ثاني واتطبق كل اللي مكتوب في البيوت ما معانت بس ايه مكان الدار ايه درسك يا عامل ازاي ياكلو كويس اثناء كله نافع للبيوت يلا السؤال اللي بعد كده قلنا قلنا البيت انا خلاص انا قلت تعملوا بس اللي انا بقوله دوت في البيت وهتلاقوا الامور بتتغير تماما تمام استعان وانا افضل في البيوت لو عندكم قرايب ساكنين معاكم في نفس البيت او قريبين منكم هاتوهم عشان تخلوا تخلوا يحفظوا معاهم كلما كانت هناك مجموعه كلما كان الحفظ اقوى واث او التاني كلما كانت هناك مجموعة كلما كان الحفظ احسن واقوى واثقل واولادك يكونوا في الحنين فلو عرفت توفري مجموعه مع ابنك من صحابه او قرايبه يبقى اقوى بس دي الزيادة اللي قلتها في البداية اما ادراك ما فات جمع الاداره هل أقفال إن كنت حريص على مساعدتهم في تغيير أخلافهم بعضها التي تضر بهم وتضر بالآخرين الحمد لله يوجد تغيير كبير وهذا التغيير ساعد بكثرة في الحفظ لكن لا نذكر هذا التقييم الخلقي في الأوراق فقط نهتم به انا مش فاهم اوي مش فاهم اوي السؤال. لكن التقييم الخلق انا تذكرته من اول اللقاءات لما قلت السلوك ويوميا في درجة السلوك لو فاكرين في درجة يومية عايزين اكثر من كده ايه وقلت انت مربي واتكلمت على الموضوع ده وانا احنا مش بنتكلم في الدورة دي عالتربية وإلا في لقاءات خاصة بالمنهج التربوي. فانا انا مش رأي المطلوب تعطينا اجازة تلاوة للأسف انا اسف جدا جدا والله لا وقت لا وقت لديه لكن في الحمد لله الان ناس بتجدي اجازات على الانت فضل الله فضل الله في الان شيوخ اصابة الكرام بيدي اجازات على الانترنت فضل الله دوره أخرى لعمل برنامج تدريس لا أسمى معنى برنامج تدريس القدر المناسب للمجموعة عشرة أحلى قدر أحلى قدر عشرة يعني لا نعطي درجة ولا نكتب هذا ولا نتم بيه لكي يساعده في هذه اليومية الأخصر على مكتابة أخصير برضو الأساس أنا يقبتي مش فهم هذا سؤال ولا ده نصيحة وانا مش فهم حضرتك خاصة الأساس, الأساس. نعم حسنتي. نعم بهذا الشكل كده غطهرت نعم. لازم درجات. ليه لازم درجات? احنا نعمل بنعمل ازا الدرجات وان الدرجة بتاع السلوك هنا فرقت. خلي بان حضرتك لما يكون كده. الدرجات واحدة عند الطالبين دول. ويكون اللي فرق بين ده وده عشان المركز الاول السلوك يبديل. الفرق قوية جدا. بتقول. السلوك ممكن يوقع واحد لأوهم واحد فمهم جدا موضوع الدرجات في السلوك تمام كده طيب, طيب. انا ما قلته اكن حبيب زغير ما قلته هو هو ما قلته في مدارس يعني انا كنت انا عقلت هذه الدورة في المدارس. إلا طبعاً بتجن منها تقسيم المجموعات شوية بتجن منها كذا منذ عارتون تقسيمها في السن أو كذا لكن أنا ما قلته كله يصلح في المدارس والمعاهد لكن بس بعض التوظيفات البسيطة اللي تتغير بعض الأمور البسيطة اللي تتغير يعني بسيطة جداً لكن ما قلته يكاد يكون كله يصلح للمدارس لأنني قد إتلاطينا في المدارس والحمد لله كانت فيه استخدام جدا يعني بالنسبة للمجموعات وتقسيم المجموعات احنا نتعادي نتعادي طبعا من المدارس على اعتبار السن لكن ممكن بعد ما نقسم على اعتبار السن يكون في ايه يكون في اختبار قدرات ويتحط القدرات القوية مع بعض وبضائفة مع بعض وبينبالكو. لكن بشكل عام بشكل عام بفضل الله كل عناصر الدورة يصلح في كل مكان بعض الأمور البسيطة اللي هي أرشيلها من هنا ونحطها هنا بعض الأمور البسيطة جدا يعني بس ركزوا، بصوا يا إخواني بجد الدورة تقيلة شوية ومعلواتها كتيرة جدا فنصر محطم، الله يحفظكم الله يحفظكم ربع دورة تانية ومقطة هونطة، امسكها وقول لي تنفع ما تنفعش، طب ازاي؟ طب توظف ازاي؟ او محتاجة تحوير بسيط بس, بس. تعديل مصيتش اني اطبقه فعلا محتاجين نمسك نقطه نقطه ونشتغل عليها إن المعلومات كم هائل فمحتاجين حتجيب فعلا نمسك نقطه نقطه ونشتغل عليها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين